ماعين لا يصدعون عنها ولا يزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور نعيم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 أنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحث العظيم وكانوا يقولون أ متنا وكنا ترابا وعظاما أ لمبعوثون لم بعوثن أو آباءنا الأولون قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم ثم انكم ايها الضالون المكذبون لا اكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شربا لهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون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 أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم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 بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون